أحلى وأمتع الأنغام بإمضاع أفريكا كسف أهو جاء لمهبلني أهو جاء لمهبلني أهو جاء غار علي غار علي لمهبلني وأهو جاء لمهبلني بيب عيني ما يرضى يوم اللي يتعب ما يلقى يا حبي يغيب وينساني la لى ما يفارق وجداني والفكر يغيب وينساني يا لى ما يفارق فيب عيني ما يرضى يوم اللي يتعب ما يلقى فيب عيني ما يرضى خجالب هفى